Afa انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس illa تؤمن idnilla, باذن الله ويجعل رجسا على الذين لا يعقلون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 سوء ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي Omertun, أن olen yhtä uskonnollinen kuin muut, että olen kunnioinut Jumalasi ja olen yhtä uskonnollinen kuin muut, että olen kunnioinut Jumalasi ja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 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَصَبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اللَّهُ